تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ولتوب إليك لا من جاء ولا من منك إلا إليك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 ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله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 واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ونصرنا على من عادنا، ونصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبةنا في ديننا، ولا تجعل مصيبةنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم منا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى الجنة. ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة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 ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضر مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا أهداة مهتدين برحمتك يا رحمن الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا اعترق قابنا من النار يا جمعين اللهم اعترق قابنا ورقاب وال اللهم اعترق ورقاب السامعين من النار يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا رجانا اكتب براءتنا من النار يا رب العالمين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 لا أبر بنا منك لا أبر بنا منك ولا ارحم بنا منك لا أبر بنا منك ولا ارحم بنا منك من نقصد وانت المقصود ويلى من نتوجه وانت صاحب الكرم والجود يا الله يا الله عبيدك سوانا كثير وليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه يا الله اعتق رقابنا من النار يا الله ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله تقبلنا في الصالحين واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء عمائك نواصينا بيدك ما ضل حكمك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 يا أرحم الراحمين اكتب براتنا من النار والنفاق اكتب براتنا من النار والنفاق يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا لا تجعلنا ننصرف من هذا الجامع إلا وقد صرفت ذنوبنا اللهم لا اللهم إنا نسألك أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا والسوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسى إلينا ومن أسأنا إليه اعتق رقابنا من النار يجمعين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا أرحم الراحمين أنزل على قبورهم شآبي بالرحمات والمغفرات التامات اللهم واجعلهم في بطون الألحاد آمنين ويوم القيامة من الفائزين يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا يا إلهنا ويا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّني إلا فرجته ولا كربني إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته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 ولا مسحورا إلا فككت سحراً ولا معيوناً إلا شفيته ولا معيون إلا شفيته اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين ومكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق خادم الحرمين بتوفيقك اللهم وفقه ونائبيه لما في صلاح الإسلام والمسلمين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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك أنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين